اَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ مِنْ أَعْنَابِ وَزَّيتُونَ وَرُّم م نَ مُشْتَبِهَ وَغَيْرَ مُتَشابِه أُظُرُ إلَ تَمَرِهِ إذَا أَثمَرَ وَيَنعه إِ فِي ذَلِكُم للَآياتاتِ لِقَومؤمِنُون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 مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ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 وَهُوَ أَعلَم بِالمُهْتَدين فَكُلُ مَِّا ذُكِ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إن كُلتُ بِآياتِهِ مُؤمِنين وَماَا لكُمْ أَلَّا تَأكُلُ مِم ذُكِ رَسمُ اللهَِّ عَلَيْهِ وَقَدَ فَ الصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَكُم إِللاا مَضُّ دِللتُم إلَْ وَإَِّ كَثيرَ ل يُضِلّونَ بِأَهوائِهِ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 قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ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 إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرف والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا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 سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيجزهِم وَصففَهُم إِهُ حَكيم عَم قَذَ خَصِرَ الذيينَ قَتَلوا أَولادَهُم سَفَهَم بِغَيْر عِلْمِ وَحََّمُ مَا رَزَقَهُم اللَّهُ فتِرَ أَن عَى اللهَّ قَذْ ظَلُّ وَمَا كانَوا محُتَدين وَهُوََّذ أَ شَأدًا النَّاتِ مَعَروشَاتِ وَغَيْرَ مَعرُوشَاتِ وَن النَّخْلَ وَزَّرععَ مُخْتَلِفًا أُكُلُ وَنَّخْلَ وَالزَّرعَ مُخْتَلِفًا أُكُلهُ وَزَّتُونَ وَُّم مانَ مُتَشابِه وَغَيرَ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 تبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعج اثنين قُل اَذْكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِّ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قل آذ ذكرين حرم أم الأنسيين أم اشتملت عليه أرحام الأنسيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله فَمَنْ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا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 او دَمًا مَسْفُوحًا او لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ او فَسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عاد فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 لا يَقول الذيينَ أَشَكُ لَ شَ اللهَّ مَا أَشَكنَا وَلأَبَ أُناَا وَلَا, ولا حَرَّّمن مِن شَيْ كَذَلِكَ كَذذَّبَ الذيينَ مِنْ قَبدِهِم حتىَ ذ قُوبَ السَّنَاء قُلْه العِذَكُم مِنْ عِلمِ فَتُخرجُوه لنَاء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 يَوْمَ يأتي بضُ آياتِ رَبِّكَ لا يَ فَع نَفْسًا إمُهَا لَ تَك آمَنَتْ مِنْ قبل أَ كَسَبَت فيِي إمَانهَا خَيرَ كلُل تَظِرُواُ تَظِرون